ولقد غمزوه. غمزوه على صفحه الجرايد ايضا هؤلاء كتبوا على صفحه جرايد صفحه كامله بعنوان هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالزائده الدوديه ده كلام يكتب على النبي عليه الصلاه والسلام والله احمد نعجب الى الله حتى لا تلحق بنا المصائب ونختب جميع معذره الى الله عز وجل الطوفان من الكفر موجود على صحاب الجرائم يا جماعه علموا اولادكم الولاء لله ولرسوله وللصحابه Yeah.